فَاتَّبَعَ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا حتى يَنْتَثِرُ وَجَدَاهَا تَطْرُ فِي عَيْنٍ حَنِيئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا ظَمَأَ قُلْنَا يَا ذَلْقَظ لَيِمَ إِمَّا أَن تُعَذَّبَ وَإِمَّا قُلْنَا يَا ذَرِ وإما أن تعذب وإن فات وإما أن تتخذ فيهم حسنا وإما أن, أن تتخذ فيهم حسنا قال سَوفَنُوا عَِّوسَُّ يُرَدُّ إى رَِّه قَالَ أَممَّ مَ وََلَمَ فَتَفَنُوا عَِّوسَُّ يُرَدّ إى رَدِّ ثمَُّ يُرَدُّ إى رَبّهِ قال فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ لي وَمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ أَجْرٌ ۖ وَسَمِعُوا لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا وَسَمِعُوا لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثم سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها وتدعوا على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها فسرا لم نجعل لهم من دونها فسرا كذلك كذلك وقد احطنا بما لديه خضرا وقد احطنا بما لديه خضرا ثم اتبع سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السد وجد من دونهما قوما حتى إذا بلغ بين السجين وجد من دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفهمون يقول قولا وجد من دون مما لا يكادون يصدقون قولا قالوا يا ذالقنين ذا ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل جعلت لك خرجا قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مستدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك قرجا على أن تجعل بيننا وبينهم تبتأ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة قال راض بيصير فاعينوني بقوه فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد اتوني زبر الحديد حتى اذا تاوى بين الصدفين قال انفخو حتى اذا تهوى بين الصدفين قال حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا